فَأَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أنْتُمْ لَا تُنْصَرُونَ اصْلُوهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ اللهم ربهم عذاب الجحيم كلوا شربوا هنيئا وبما كنتم تعملون متكئا على صرير مصفوفة وزوجناه بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم ذرية الحقنا بهم ذريةهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل أمر إيمن بما كسب رهين وأمدناه بفاكهه ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأَسَلَ لغُو فيها ولا تأْثيهم ويطوف عليهم غِلْمَانُ لَهُم كأنهم لَقُلُوء مَكْنُون واقُبَلَ بَعْضُهُم عَلَى بَعْضِهِ يَتَسَاءلُون تَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُو إِنَّهُ الْبَرُّحِ فَذَكِرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلاَ مجنون. أَمْ يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربص فانني معكم من المتربصين ام تامرهم احلام بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقولا 129. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين 120. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون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 أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْخَلُؤُونَ أَمْ عِندَهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرٌ فَحَانَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ يَقُولُ سَحَابٌ مَّرْقُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ